الحمد لله الحمد لله الذي جعل الصلاه راحه قلوب الاخيار وهي طريق السعاده في دار القرار احمده سبحانه واشكره جعل الجنه ماوى الذين اتقوا ومثوى الكافرين النار واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له إله الحق في البر والجو والبحار وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله بادر إلى الصلاة بسكينة ووقار ووقف بين يدي الله بمحبة وخضوع وانكسار صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الأخيار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 مدح في كتابه المخبتين له والمنكسرين لعظمته الخاضعين والخاشعين لها فقالت تعالى انهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين وقال سبحانه والخاشعين والخاشعات الى قوله اعد الله لهم مغفرتا واجرا عظيما ووصف تعالى الذين اوتوا العلم بالخشوع حيث يكون كلامه مسموعا فقال سبحانه ان الذين اوتوا العلم من قبله الى يتلا عليهم يخرون للاذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا ان كان وعد ربنا لمفعوله ويخرون للاذقان يبكون ويزيدهم خشوعا واصل الخشوع الى الله هو لين القلب ورقته وسكونه وخضوعه وانكساره وحرقته فاذا خشع قلبه تبعه خشوع جميع الجوارح والاعضاء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 وما ينشا منها حتى الكلام ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه في الصلاه خشع لك سمعي خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وفي روايه وما ثقلت به قدمي وقد وبخ الله تعالى من لا خشع قلبه لسماع كتابه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 ما كان بين إسلامنا وبين أن عُوتِبنا بهذه الآية إلا أربع سنين خرَّجه مسلم وفي رواية فجعل المؤمنون يعاتب بعضهم بعضا وقال سبحانه لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله قال ابو عمران الجوني والله لقد صرف الينا ربنا في هذا القران ما لو صرفه الى الجبال لمحاها ودحاها وكان مالك ابن دينار رحمه الله يقرا هذه الايه ثم يقول اقسم لكم لا يؤمن عبد بهذا القران الا صدع قلبه وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ من قلب لا يخشع كما في صحيح مسلم عن زيد بن ارقم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم اني اعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوه لا يستجاب لها عباد الله وقد شرع الله تعالى لعباده من أنواع العبادات ما يظهر فيه خشوع الأبدان الناشئ عن خشوع القلب وذُله وانكساره ومن أعظم ما يظهر فيه ذلك الصلاة وقد مدح الله تعالى الخاشعين فيها بقوله قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه هو الخشوع في القلب وأن تلين كنفك للمرء المسلم وأن لا تلتفت في صلاتك وقال أيضا الخشوع خشوع القلب وأن لا تلتفت يمينا ولا شمالا وعن ابن عباس رضي الله عنه ما في قوله الذين هم في صلاتهم خاشعون قال قائفو ساكنون وعن الحسن البصري رحمه الله كان الخشوع في قلوبهم فغضوا له البصر وقال مجاهد في قوله تعالى وقوموا لله قانتين قال القنوط السكون والخشوع وغض البصر وخفض الجناح من رحمه الله تعالى قال رحمه الله وكان العلماء اذا قام احدهم في الصلاه هاب الرحمن عز وجل عن ان يشذ نظره او يرتفئ او يقلب الحصى او يعبث بشيء او يحدث نفسه بشيء من امر الدنيا الا ناسيا ما دام في صلاته عباد الله ان الخاشع في صلاته ان الخاشع في صلاته يدمن فيها بين طهاره الظاهر والباطن فالصلاه دواء يشفي من امراض القلوب وادويها وفساد النفوس واسقامها والنور المذيل لظلمات الذنوب والمعاصي فيتطهر بها المسلم من غفلات قلبه وهفوات نفسه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم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 وتكتب الصلاة في ميزان الحسنات كما في صحيح مسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من امرئ مسلم تحضره صلاه مكتوبه فيحسن وضوءها وخشوعها ورفوعها الا كانت كفاره لما قبلها من الذنوب ما لم يؤتى كبيره وذالك الدهر كله ان صلاه عباد الله اذا زينها الخشوع وترسخ في اقوالها وافعالها الذل والانكسار والتعظيم والمحبه والوقار نهت صاحبها عن الفحشاء والمنكر فيسنير قلبه ويتطهر فؤاده ويزداد ايمانه وتقواه رغبته في الخير وتضعف رغبته في الشر بالخشوع يزداد اقبال المصلي على ربه فيكون اقتراب ربه منه كما قال صلى الله عليه وسلم لا يزال الله عز وجل مقبلا على العبد في صلاته ما لم يلتفت فاذا صرف وجهه ان صرف عنه خرجه النساء النساء عباد الله الخشوع امر عظيم شانه سريع فقده نادر وجوده خصوصا في زماننا وحاضرنا وحرمان الخشوع من اعظم المصائب والعلل وخطب جلل وما عصاب بعض المسلمين من ضعف في اخلاقهم وانحراف في سلوكهم الا لان الصلاه غدت جثه من غير روح اخرج الطبراني وغيره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اول شيء يرفع من هذه الامه الخشوع حتى لا ترى فيها خاشعه وقال حذيفه رضي الله عنه اول ما تفقدون من دينكم الخشوع واخر ما تفقدون من دينكم الصلاه وربما مصلي لا خير فيه ويوشك ان تدخل المسجد فلا ترى فيهم خاشعه وحين تتجول في سير الاوائل ترى ان امثالهم قلال فان في اخبار صلاتهم عبره ودموعهم تنهل على قلوبهم غيثا ذكروا من خبر النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يباصطهم ويحدثهم فاذا حانت الصلاه كانه لم يعرفهم ولم يعرفه ويقول لبلال ارحلا بالصلاه يا بلال ويقول عليه الصلاه والسلام جعلت قره عيني في الصلاه والصديق ابو بكر رضي الله عنه اذا كان في صلاته كانه وتد منصوب واذا جهر بالقراءه خنقته عبره من البكاء والفاروق عمر رضي الله عنه كان اذا قرأ لم يسمع من خلفه من البكاء وكان علي بن ابي طالب اذا حان وقت الصلاه يضطرب ويتغير فلما سئل قال لقد آل اوان امانه عرضها الله على السماوات والارض والجبال فابين فابين ان يحملها واشفقنا منها وحملتها الله اكبر عباد الله هذه احوالهم مع صلاه ربهم ومن الناس من يصلون باجسامهم واعضائهم يحركون السنتهم وشفاههم بالكلم يحنون ظهورهم راكعين ويهنون الى الارض ساجدين لكن قلوبهم لم تتحرك نحو بارئها الاعلى يظهرون له الخضوع وقلوبهم نافره يقراون القران لكنهم يقرؤون القران لكنهم لا تدبرون يسبحون لكنهم لا يفقهون زينوا ظواهرهم وغفلوا عن بواطنهم وقفوا امام الله تعالى وفي بيته وهم في الحقيقه واقفون امام مشاغلهم مقيمون بارواحهم في مساكنهم فترى الرجل قد شابه علضاه في الاسلام وصلى زمانا طويلا لكنه لم يكمل صلاته يوما ما لانه لا يتم ركوعها وسجودها وخشوعها فشتان ما بين صلاه الخاشعين وصلاه الغافلين اخي المسلم هذا الحديث العظيم ميزان للمحاسبه فقف مع نفسك وقفه صادقه لترى اين مكانك قال صلى الله عليه وسلم ان الرجل لا ينصرف ايمن الصلاه وما كتب له الا عشر صلاته تسعها ثمنها سبعها سدسها خمسها ربعها ثلثها نصفها رواه ابو داود قال حسان بن عطيه رحمه الله ان الرجلين لا يكونان في الصلاه واحده وانما بينهما في الفضل كما بين السماء والارض وذلك ان احدهما مقبل بقلبه على الله عز وجل والاخر ساهن غافل والله المستعان ولا حول ولا قوه الا بالله بارك الله لي ولكم في القران العظيم ونفعني واياكم بما فيه من الايات والذكر الحكيم اقول ما تسمعون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 واشهد ان نبينا محمدًا عبده ورسوله الداعي لارضوانه صلى الله عليه وعلى اله واصحابه واتباعه واخوانه اما بعد فاتقوا الله تعالى حق التقوى وراقبوه في السر والنجوى عباد الله ولي الخشوع في الصلاه اسبابه من اعظمها استحضار العبد عظمه ربه استحضار العبد عظمه ربه الذي هو واقف بين يديه وانه قريب من يراه ويسمعه ويطلع على ما في قلبه وضميره فيستحي من ربه عز وجل ومن اسباب الخشوع في الصلاه وضع اليدين احداهما على الاخرى في القيام قبل الركوع بان يضع اليمنى على اليسرى ويجعلهما فوق صدره ومعنى ذلك الذل والانكسار بين يدي الله تعالى فقال الى الامام احمد رحمه الله تعالى عن ذلك فقال هو ذل بين يدي عزيز ومن اسباب الخشوع بالصلاه قطع الحركه والعبث وملازمه السكون ولهذا لما راى بعض السلف رجلا يعبث بيده في الصلاه قال لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه وبعض الناس اذا قام في الصلاه يتململ ويحرك يديه ورجليه ويعبث بلحيته وانفه وشماغه حتى انه يؤذي من بجواره وهذا مما يدل على عدم الخشوع في الصلاه ومن اسباب الخشوع في الصلاه احضار القلب فيها وعدم انشغاله بهموم الدنيا واعمالها وان يقبل على الله تعالى بقلبه ولا يشتغل بغير صلاته ايها المسلمون ان الصلاه في كل ما يفعل فيها خضوع لله عز وجل كالقيام والركوع والسجود وما يقال في هذه الاحوال من الاذكار قال تعالى وقوموا لله قانتين وقال سبحانه اركعوا مع الراكعين لان الركوع خضوع لله عز وجل وذل بين يديه بظاهر الجسد وقد ابى المتكبرون ان يركعوا فتوعدهم الله بقوله واذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين ومن ذلك السجود وهو اعظم ما يظهر فيه ذل العبد لربه حيث يجعل العبد اشرف اعضائه حيث يجعل العبد اشرف اعضائه واعزها عليه واعلىها عليه اوضع ما يكون بين يدي ربه فيضعه في التراب متعفرا ويدفع ذلك انكسار القلب وتواضعه وخشوعه لله عز وجل ولهذا كان جزاء المؤمن إذا فعل ذلك أن يُقرِّبه الله إليه فإن أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد كما صحَّى عن النبي صلى الله عليه وسلم فاتقوا الله عباد الله اتقوا الله في صلاتكم فإنها عمود الإسلام وتنهى عن الفحشاء والآثاء وهي آخر ما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم عند خروجه من الدنيا واخر ما يفقد من الدين فليس بعد فقد الصلاه دين اعاذنا الله واياكم من نزغات الشياطين ووساوسها اللهم عنا على ذكرك وعلى شكرك وعلى حسن عبادتك اللهم اته نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها اللهم ان نعوذ بك من علم لا ينفع